بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان مالهه اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما انا ادراك ما نار الله التي تطلع على الأسئدا إنها عليه مؤصدا في عمد ممددا